الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوث فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا عملوا الصالحات لهم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 هل اتاك حديث الجنود في العرون وسمر ود مل كفروا في تكذيب والله من محيط بل وقرانهم مجيد